124. خلقناه من قبل ولم يكن شيئا 125. فوربك لنحشرنهم والشياطين 126. ثم لنخضرنهم حول جهنم جثيا 127. ثم شد على الرحمن عتيا ثم نحن اعلم بالذين هم اولى بها اصليا وان منكم بالله واردها كان على ربك حثنا المقضيا ثم ننجي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 أَسَاعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّا كَانُوا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا خَيْرٌ ربك ثوابا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا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 فَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَّقَدْ جِئْتُمُ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا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 وَنْكُلُّهم آت يَومَ الْ القامَةِ فَوودَ إِ الذيينَ آمَنوا وَامِن الصَّالِحاتِ سَجَالُ لَور وَحمُُدَّ فَإِن ماَا يَصَّرنَ بِسَانِك للتُبَ الشّربِي المُتَّقينَ وَتُذِ رَبِهِ قَوْومَ